بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أجراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما إن دافق خلق من ماء بافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبنى الثرائب فما له من قوة ولا ناصر والثماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهدل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا